قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو في ملتنا قَالوا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ أَدْرِفْتَ رَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَنَّ اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنتا خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 نب إأَخَذن أَه بِالبَ وَظ إ عَهُ يّ الرعون ثم بَن م كان السئةِ الحسَنَة حتى تاعفوا وقالوا وقالوا قد مس اساء بان الضر والثراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون